وَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لآت وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ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 وَصَاٰنَ الْاِنْسَانَ وَالِدَيْهِ حُسْنًا وَاِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تعملون. والَّذينَ آممَنوا وَمِن الصَّالِحاتِلَ نُ دخِلََّهُ فيِي وَمِنَ النَّاسِمَي يَقولُُ آمَن النَّ بِاللهِ فَإِذاَا أُذَ فِي اللَّهِ جَعَ فِتْْنَةً النَّاسِكَ عَذاابِ اللَّهِ وَلَئِن جَ نَصْرُم مِرُ وََبِّكَ لََقولُول النَّئِن كُنَّ مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مَنَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمُ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا للذين آمنوا تَتْبَعُوا سَبِيلَنَا وَنَحْمِلُ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاكُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أثقال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 وَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكَا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزُقًا فَمَا تَغْرُعُ عِنْدَ اللهِ الرِّزْقُ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ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 إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحه من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهَا أُولَئِكَ يَآئِسُوٓاْ مِن رَّحْمَتِى وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كََ جَوَابَ قَوْمِهِ إَِّا أَوْ قَُكُ تُدُهُ أَوْ حَرقُ فَأَن جَهُ اللَّهُ مِنن الن إِ فِي ذَلِِكَ ل آيَاتِ لِقَوْمؤم